وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكتما للبداء أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين او اقوام في يوم ذي مسوبة يتيما من ذا مطربة ثم كان من إن كفروا بآياتنا هم أصحاب عليهم ناصده صدق الله العظيم.